بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال رحيم الله تعالى باب ما جاوحك باب من بابها فيما اعترفك فقفك فقر على نفسي بالزنا سؤالك معه سؤالك ثلاثه ها باب حمباويه ما جاوي حيكيمه في من اعترف على نفسه بالزنا ايش ذا الزنا حد ذكرني ماري باي ورخمي من, من الخجل مبايع ترفق على نفسه بالزنا على عهد رسول الله واخت رسول الله الله عليه وسلم له الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم بسود sawtiimir qasallo keenay ha sawtiimir qasana nabiga lo keenay sallallahu alayhi wasallam bisoodin ulba lo keenay maqsuudin oo murqas xana jabiye fa qalo xuri sawqahaada tuu tangtuur ka iyo ka wii keenay sawti wuxuu keenay bisoodin jid hadii cusub oo cusub ba lo keenay oo wuxba laga jibin ba lo keenay oo lam toqdacan la soo qaadeen وقال المركز سوحوه يدون هذا وقتنا يركي رسيسه فأتي بصوت يقول الله كأنه قد ركب به وانا فأتي بصوت يقول الله كأنه قد ركب به لا استعمالي وصير بن حزم في المحلة ويري يعني استعمل به في الرقوب وحال الله استعمالي مركة الرقوب وقاله تكلفه لي معنى والله أنا أعج العيو لباتنا فأمر ربي رسول الله ابن الله عليه وسلم فجل دوال اقراعي ثم قال وحولي أيها الناس ويدة قد آن لكم حيثين دواذي أن تمتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورة الشيء قد آن لكم أما قد آن أما مرقية قد آن لكم حيثين دواذي أن تمتهوا إلى المرقص حيثين عن حدود الله لا حدودي سوى حرام من أصاب قف خاصيبه من هذه القاذورات فاحشاً يمرق حمانت مرقس حويان وحكم شيء أم شيء كمذى فليسطر بصدر الله لا إله إلا هو أصر في سيسو أصروا فإنه من يبدي فإنه صانر حويا من يبدي قف نوموجيا لأنه الصفحته مرقس حويا يعني لو إيسا يوجي إيسا أنك أقفك النوم مجيئا نقيم عليه الكتاب الله كتابك إلهي من كوغينا تباره وتعالى وحدثني مالك بأي ورحمي عن نافية صفية بن تابع عبيد أخبرته أي ورحمته أنما بكروا صديقوتي برجل بالله كان قد وضعوا كل عي على جارية قول بكروا بكارا فأحبلها وقوريه ثم أعترف على نفسه نفسه وخطره بالزنازنه ولم يكن ماهي محصن كمرخاء ولم يكن ما احصنكي من خاق جور حلالنا سو مرى فامر به من خاصو امرى بكر با امر فامر بها ابو بكر با امرى, أمري فجنيت لحد ولا اقراعي ثم نفيه وال وال الى فدكه الى مشى فدكه له غاروا قال مليو خنودو خمو الله تعالى وحيده صوات عزير و يعني عن الجناح و يعني اه اللهم سان قال مالك خوري في الذي كان يعترف قرنيا على نفسي نفسي بالزنا ثم يقدم عن ذلك رن كان قرنيا ويقول ده يلا ما صنع ما سن وانما كان ذلك كان حكم كا من حقيقه على كذا وكذا وكذا اذا هي ساسوي كده دحي يشهد يشهد كل هو شهيون يقبل منه ولا اكبر ولا يقام عليه الحد حتى لما اوجيو وذار فغسوق دعانا حتى حد حد كان الذي كاسه هو يسغ لله لا الاه الا سناده لا يخاض لمن قبضه الا باحد وجهينه لوجه موياني إما ببينة المرخات عادلة وعدالة المرخات بين معنى عادلة أو تثبيت السويس على صاحبها صاحب كذلك السويس مرخها حمانة وإما باعتراف قراش المرخات ويقيم عليه مرخات النفسي سكوء وغيه حتى يقام حتى يقام إلا لقوعه عليه دشيس لحد حتك فإن قام على اعترافه فإن قام حدو كنقاض على اعترافه قراش ديس وقيم عليه لحد حتك قال ما لقوعه الذي أدركت الذي ورقي أدرته عن قصرها لعليه دوشيسا أهل العلمة من علمك أنه لا نفي على العبيد أنه لا نفي وإنه نفي أحين على العبيد الضمضة دوشه إذا أزلوا مركز ديليستان بأشعى الممارك رحيم الله تعالى وحتي المامية أنقفوا هدو مركز حويا نفتي سازنك وقره هدنأوا كالنغم مركز ويراها مركز حويا ما يصدى مأحين ما هدو يراه oo umur oo iska sheegto waxa ay waxaas oo cudur daaro u sameeyso maxalan wuxuu yiri ma anoo islaantay diwan jimaacyi ma ahayn zinay islaantaydi waxayda aan jimaacyi haa ama adontaydi waxay baabu iska yire markaas waxa wayan waxan u maleeyay maadaama dhacay oo baan isiri malah zinow way la waynaatoo no zinow bayna gaadhay حكم يمكنك أن تكون قدر من الأكاضي مرقب الحواليان وإسلامتها من الجماعية هذا يجب أن يكون هذا الويل أما هو حيث مرقب الحواليان حبلة مرقب الحواليان تطابتك وإنهاء الإسلام تعتابل أي بيه يغيب ما دين كده من أبيه مرقب ما دين من مورين الجريسك مرقب inan jimaa ay u baamooday hadalka saas ay ga keenay dadka calaabsi maan idin ku sheegay markoo horayba hadaan wax qalsanayo markoo horan qalsan lahayay hordimayoo aqli ku daraad u yiraahoo wala iska dhig waxa anoo marka salga iskasoocan oo muhaafadno biye ka cabisir xawshiyad baa ugu dhagto tood gelin gaadhay toodina xiglin gaadhay leefay ibaan u baqaas ka yeelay hadduu sida yiraahana igana wasaa soo kale aduu u daar haddoosh heekto wala aqbalaya limada mas'aluhu guddi tamyaashan haqqi ilaahi tawaaraka wa taala in laga noqdo way ansaxdaa laakiin haqq bani ضرب يصح فيه الغجوع وضرب لا يصح فيه الغجوع وحيدا يمرك فضرب الذي يصح فيه الغجوع فهو حق الله تبارك وتعالى والضرب الذي لا يصح فيه الغجوع فهو حق الآدميين أو المخلوقة والسلاسة لذلك لك أعيدا وحيدا الحدود تقدر بالشبهات حدود السيدة وحلق الدفاع شبه ما شعد الشبهة تعلق حدود للدفاع كره dhebesmar qasuxa wayan shubhadaas alu difaacaya wasidaas wayan warqasiye Allahum sallay alayhi tula ruwayno maalig waxa haajil ta tan ka dugan ole lagama aqbalayo wanaasida abuu mushafi iyo eh Allahum sallay abuu hanifi iyo iyaga laftooda qowlba أي بكر عمر علي بن سعودي أبو غيري صحاب الله سنوحين قالوا إن لك أقبله وحدثت كان هذا من يبدل لنا صفحة وجهه أن نقيم عليه كتاب الله وما حدثت مرخة صحوية ومرخة لك قالوا الكرام اللهم استعان وحكونا في قادة أن هذا هو صبر لماعز بالمالك لن يجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنت صجر بكنا نقني نبي من الوكس يجيسانه يصومه مرخة ينس ينسكتها قوضة بك اهه ينسكتها قوضة بمرخة إذا أمالك مرخة بحليل يحقفك وحويا أما بيليك مرخات سواء القوضة وحويا أنه سواء القرطة اللوه يبقى قوضة بكراحتك باب الجامع ماشي بابك كل منه ببايه جاء كيفيد في حد الزنا حد الزنا ذا بابك كل منك يسي حدثني مالك ببايه ورحمة عمد الشاب الزغري عن عميد الله من عبد الله, الله عطوة المسعود قال ابو دوست توزيد رضي الله عنهما ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وحال عن الأمة اظن إذا ازل المركز زيستو والحال لم تحسن اين مرقص حويا يعني اين الخير ليا يعني احسان اين سمنو والحال لم تحسن اين طور الصناني وبمعنى وحي كو دور سناتو اين هلين واي بالفاكهه ونبلويري فقالوا فوري زينن حديزنيسته فجلدوها غراعه ثم انزلت هذه الزنيسه مرخ لبات فجلدوها غراعه وايه ثم انزلت هذه الزنيسه مر صدحات فجلدوها غراعه هينتها و خي كدنبيه ميسه و خا ويهو شقي كهسه شنو بيعوها ايبيه ولوغي ضفيين حرق بحال ذي خسييه حرق ير عمر خاصو ويان بعبا لي لغاسيه yaanu waxad ku iibinaysaa raxiis waxan noqday isbaafiyow balaaystoo mar waxa mar khammud inna xadiiskaasi xubuxari ya soo saaro bukhari uu ku sugan yahay muslim uu ku sugan yahay waxa ay dhahaan culimadu markaas waxa wayaan maxaa markaas waxa wayaan allahumussaan ninka aad ka iibinaysoo naar markaa day culqaro miyena noqonin waxa aad ugu soo nacday waxkii wiiyisa way ansaxaysa waxa ay ansaxaysa waxa weyn hadda oo hubaal inagu sheegto sax hadba si qarsoona macalismu ansaxiyaa way wax la yaqaano fi badal <ال <skaver> الله صل عليه صلاه تاس واسيد امرخ مرخس وحويان وينسخيسه ثم بيعوها اسك ايبيها اولو بضيف حرق بالايي كاسيه مرخس اه المرخس وحويان واجبين الزينده ومرخس صادقده يقذف ايوم مرخو حديو صان marqam is'aalada ma dhigoo soo noqdo isla markaana waxa weeyaan dhowr jeer soo noqdo و xad kaliya ka gudaya ijmaacale wax soo noqli weyn uu tagi doonaaye ibn Abdul wax soo noqli imamkii loo yaqaan ibn Mundirba soo noqli wasida markaas ayaa sidoo kale Malik iyo Abu haddii ay marqas u xawayaan yaacna qafu midna shan isna roob maanta kasoo sinaysay kadibaa dib la qarsay shan hadlo turba waxaanu gowariyada waxaan istadeeyo toban jir ah quraanka waxan ka hayaa aan dhahdhal qalbi ma ka hayaa hal xaraf ay soo keytaan aniga aan dhahdhal qalbi ma ka hayaa maralla mudha soo gala al-shekh diin ba leelay habaysan laakin mar gudhiid waxa waydiinaysaa haddana guud oo leego bac leego baa la qayaaba ricaaradii ma jabtani inay waydiinayno waa su'a bixiyo usheegin waxyaala kala siinna in ku jiro hawsha in ku jarto oo sheegina waxyaalaha kale in ku dabto oo sheego nisaan ka wadho haday aad oroddo kali iyo haday kufto oo kali iyo dhiga cadu xoog hadu yimaado oo kali iyo waxyaalaha كبير وحي حفت صنطعي ما تقانا ولا تقرب الزناء زناء بحطة وينباء حسابين حتى المدهين وحفت صنطعي لماذا؟ مع معناه لنفهم ولا تقرب الزناء يوريا وحي كل بدلتها ولمين فهم ما اسكم عندها صلى الله عليه وسلم فاوحد فهمي ساقرآنك يعني لفظه يعني فقد ما ينفعك لفظه يقول كلي ما ينفعك وان هذا لفظا ومعنى كده شمر قاس الله استعى عليه الصلاة الله استعى عليه الصلاة وحنا مرحضا صحيح سموك وعندما يبالده كان مقمبه وحنا حجره الله استعى قال من الشهابي الزهري وحرمه قال من الشهابي الزهري لا دل المقر ويا بعد ثالثة ممرقي صدحة رغى جعتميس مرقي أفراد أيو يريعنا؟ اسكائيبية بمرخص احد مثل مرخص افراد قال يحيى وحولي سمعت مالي كما مغلق يقول صغوله و الضفير الحبل الوحر قويا وحدثان مالك باي ورحمي أنه في مكوذي أن عبدالدون وكان يقوم على رقيق الخمسي أن عبدالدون كاسو كانها يقوم مرخص حويا أن عبدالدون كاسو كانها يقوم مرخص حويا في أقوم هذه المرخص على رقيق الخمص ا خمص كما رقص حويان ا دومده خمصا و انه استكرها جارية تضام وقصبي من ذلك الرقيق ا دومده مسول ك لوه فوقع بها و قدعي فجرد عمر و قراعي والنفاه دري ولم يجد ولم يجلد مقراع الوليدة قود اضونسي لأنه استكرها اسق قصبي addoon kan wuxuu aha marka suuha weeyaan yaani wax loo dhiibay markaas in kabaa wax hadith ku jira laakiin qabaaca ku jira waxa weeyaan bukhari ayasoo mutasila soo saaray gudbana tacliin muallimniba ay ku digto wa safir bin tabi'i u riido addoonk murka wax loo dhiibay ala raqiiqil khumsba loo dhiibay oo la soo qaniibaysey markii shan meel loo qaybi khumski maasi sanad addoomadii kamid ahaan ayaa isaga loo dhiibay oo lagu lagu yidhi markaas waxa weeyaan looga dhigay markaa kadib waxa dhacay markaas waxa way hadii uu markaas waxa wayan konton jeedalbu u umur ku mudow haa halka murqa sahawayaan adoonku isagu rajmi ma la samuug adoonkadu rajmiyo amma hayyo samurqaas ama amma hayyo samuriyo yalan amma hadhawr samaad uun dhowrsa dhowrsannee mar hadii murqa adoon bayahay istaaga laaziim kum fi jiidoon baa ugu dhufanaya waasaa jumuurtu laakiin qabaan aymaatul arba'a kamidade ayaa u hay qawan in lagu dhufaanayo marka sax waayaa la rajinayo hadu yahay marka sax waayaa qof marka sax waayaa allah u su'aan ana dhowrsoon hadu yahay hadaan mesh mudka qurum musaafir imaam malikada waxa soo marayna inuu yiri baab ka hor akhir qisan anigu qowlka alladhi adqadtu calayhi ahlal haddaba doomada lama anfiniyo wa sida marka malik iyo marka axmed ay qabaan laakiin sufyaan thauri yiri je waqabaan murqaas waxa weeyaan in marka la anfiniyey bay qabaan waasida umru iyo khataabiyana kasu doon weeyaan wala anfini bay qabaan murqa oo ninka xaqta maxaa la anfiniyey hal sano la anfiniyey sooma kan laakiin nus waxa wayaan marka imaam mushafiic isoo la wqoob ku leeyahay qowl ah marka saxawayaan la anfinayo wadanka laga leeyo iyo qowl aan laga anfinayn wadanka gabadhiina muun garaacin cuur iyo khataab xuquuq la'i waayna waxaa wayaan demostracayay marka inallaaha tagoosaan ummateyha khataabaa wa nasiyana wa mustaqbalu alayhi wa kalimatu sallallahu alayhi wasallam ila ummateydu ka dhaafay wixii marka saxawayaan ay ku gafaan wuxuu dhawrayay iyo markaa xad male wana sida uu cilmigu u badanyihiin umar iyo markaa sida saxaabada umar iyo ka soo naadee iga sufyan thauri iyo shafi iyo saxaabada aygu sida ay leeyihiin markaa hadii saday وحدثني وحدثني ما رجع يا حي مصعدنا ساري عن سلمى بن يسر يا اخبر ورغمان عبد الله بن عباس عياش ابن ابي الرقيه المخزومي قال لي يري امرني وحيا امرئ عمر وخطاباي امرئ ها اللهم استعن ها وايش amrigu waxa ay amrigu yihiin umar oo ومن ay amrigu fi fidsiye dhan yaro oo min quraayshda ee qudaysheeda ha fajaladnaa oo aan qaraacnay walaida addaama oo min walaida amaartii inaaro marqas xawiyan kamid amaarqas xawaya doomodoodi 50 50 kan kan kan kan ku dufanay fi zinna dhab iyo dadka saxaabada kamidii markaa warliyada quraashaan kamidaha bulaaniga amarka rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam fiific yaciin ma afeed yaciin fiific yaciin yaan dhalinyaro ayuu markaas saxawayaan amr ay markaas dhalinyaradu asmarkayna xadkiisa garaacno xadkiina ka garaacnaa markaas suuud markaa xadki aadii aan ka garaacnayna markaas saxawayaan konta konta ma ku dhufanay bulaaniga markaa sallallahu sallam alayhi ina ilas in dadka la soo xadiyo la tuso ha qayf min almu'minin waliyasa al'adabahuma qayfata min almunisa ila himadhi wa sida marka eh qayf alumur qoomahay wa ah nin iyo waxi ka badan si aadna alabbasiyya mujahidiya qawan wa sida marka allahumma salla alayhi زهري وكال ويا ويابولية وأقل الجمع وثلاثة ويابولية مالك وكال وآفر بولية شافيع الله وقال باكسكال مرنا وصدح ويابول مرنا وآفر بولية رميح وخشن بولي حسن البصري وطوم بولي قتات وكاحن بولي وعلى أحد منه قروا وحي اللهم استعى عليه الصلاة والله مركة ولائدة من ولائد الإمارة إمارة وما احتنم بمركة ولائدة من ولائد الإمارة qomarkay aan dowladda addoomada ay hayeen ay waxa weeyaan qayb ka mid ah ayay ahaayeen marka walaal i dawaajum cuulidatin weeyaan kan dhundo ma hudu fana fi zina fi hadd zina baabu ma jaaw xikii buu baabiyay fil muqtasabati qowta عندنا ان اغتسيدا في المرئه غو دوتو جدو ليهلي حامل اليره اورله ولا الزوج اللها وحننا ما بلبا فتقولوا فتقولوا دحايس قدست قدست كريت والله قصباي قدست كريت والله قصباي او تقولوا حنيده اي تزوج سو قوريدان او غي مان غورسدي ماذالك ان الله لا يقبل منها الا اقبل مايو كل شهر رمين الرمين هاي سوما الاصل وعدم الزواج وياه وانها يقام عليها الحد حكا له اوغي وانها يقام عليها الحد حكا له اوغيا مرقس الا ان يكون لها ان سناده مويان علامه دعد وخايشاتي منك حنكا حقيسا بينه تمر او على انها السكره ان لقسبينه مرخاتو هيستمويان وجا يتيبدا تدمايادو ديغيس بكاداد بيدو ديغيس تيمدبا فواي اللهم تشارو باهدي جفد ليك ماده لكن قريبه عين ابن باجيره سر سدقى... لا كما سر اغلبك كانت بكره هذه بكا وان كانت بكره داده بكا ان هذه كديه مش ابن مايلن او استغاثه تمر خاص حويا او استغاثه ويقواغضه ويقيل حتى وتيدي الله لا على ذلك الحاله حال كيدو فسغنو نيكي غدالنا عمره صحه هيست غبدي او ما سماش بها هذا أمضه واحشر بها ملكا وميل أمضه أول الذي أمر خاصه تبلغ أي كوغاري سفين حديثا فضيحه نفسها نفط الى فضيحه دي دا قال في لن تاجي هذين ليمن من هذا وحا كميده وقيم عليه الحد حد كما لا اوغي ولا من يقبل منها لا يقبل مايو مدععو شيغته من ذلك كميده اه واخو شيغته لا ما مايو ايو امام رحمه الله تعالى دولكم لا سماه يسوش واي مرخه وحا ويا الاقبال ما يا بدون بينه عن النكاح وقرينه عن الفرا قام مخا اثر لعمر واكيم ويرى ان المراه اذا ودت تحمل ولا الزوج لها ولا سيده لم يلزمها الحد بذلك ويرى حد ما تشاركتن لقسوى اما شبهه لو جماعي لحد ما haddaba inoo maalik aritan saw walu ku khilaafsan yahay saddexbo imam kale shafiic iyo markaas waxa wayan kaga ka weeynaaynaa naxay waaye imam shafiic iyo imam ahmed iyo abu hanifa waxay qabaan gabadh sida lagu xadimaayay bay ilaahay waaye haddii isaga oo ay muqataba oo qofku uu asiraa marxa qabadan qurbaa lagu arkay oo zinana nayna qiran marxaatiin laahay yenay zilisatay iyana waan qurseeyba la taagan tahayba marxaati keen ba la oranay qurseeyseeyay ku dhicay sadex maamleeyeen inoo maannow xulayay maay wal khaas majlis ka wadha xaq ka nooga gooyay leeyahay kitaabke ilahay ku uga gelbeysho marxaadka waa sida marqaas far qumar waxa dadba وتسأل ولويدين بوري فإن ادعى أنها أكرهت أو وضعهت بشبهة لم تحدها هذا أشياء التشوين والدماعي مثلا قد يتعلم بحاسك يسيء موضي كورا وهي إن السورة قلبها الغيابة لكاتنا هو أولا يديني واصح ويدعلا ويدعلا دائما يدعي خطابة يضم القاسحة هو يدين أن يقرر يساكم بقية هاي وإسلام تيس دورها إلا بسيحلان وعاوز كساو قرر يسكين مادو وموضي إسلام تيس الله في نوع الله وحي نقول الله أشبهه والصلاة <سير> اللهم صلاة وعليه تكلام مرغبهم مالك وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة قال مالك وحوره والمغتصبات وقصبي لا تنكح مقود سنة يصول حتى تستمرئ نفسها نفتي إذا لا يكونه بسطه بثلاث حيضين صد حيض صد حيض لا يكونه بسطه بمعنى إذا صد حيض مرقا سحويا يعني فيل عدة هاوى مرقا سحويا عدة عالية هيدة وكرويا waaday xaq tahay oo waxa jira istibdaaha caidbtiha isticmaaleedu waa ciddadu oo kale xubsiimada ma soo saanayse hadda waa ciddadu قال kale ila ciddada saxma ah waa lama rafur la ma aqaano wax tahay waa iyo hadii gabdhuhu doonayteen inay hal xayd weeyaan qala waxaa hubsanayso markaa min talka raqibti shikaayada ilaahay ka hubsanayso way ka badyaalaysaa macnaa Mhm. Bishaan madays waxay ilaahay markaa saxan weeyaan in islaasa waajiba midayn laakiin midan waajibaayn bay ilaahay gabadho haday tahayba wode islaan yar haday tahay mid tan waxa uu jeeda amur ka saxaw yaa islaam weeyin ba haday taada oo dib iyo xasrogan kaahin waa caadama ayna suragala ayna keybreen ba waay mar ka saxaw yaa taa هذا هو مرقى صحويا أي أو مرقى صغازيل اللي يكون ولئا حيادنا هذا هو مرقى ما حيادنا ولي محال قبصة صدح بلوده والله يقول لهم يا إسلام يا محياد من نسائكم إن ارتبتم في عدة هن ثلاثة أشهر ويأمركم اللهم استعى وعليه تقول لهم سأصل قبصة وكذلك المرقى سحويا قبط إيادنا المرقى سحويا شبهذا القد ما عنا و أساسوك له ستحصل بصري نخعي إليه بقابل حد مقابي فلقذفي حد قذفك إيوان نفي إيوان مرقع من فلتي إيوان تعريض إصار بابك يعني وحويا قذفك اللقاء العربية أرغمي بالإلى شرع جنوى نسبة من أحسن إلى الزنا صريحا waxay idhaan waxa saxoweyaan coste in sharciga arqamiga العربية arabiga waxa laga galan layda sharcigana waa qofka dhowrsoom in zina loo teeriyo sariixna uu dalalatan waaye hadbaa ummanka حري دا ان مرخصا هو يا الله يسير والدين يرموا المحصنات 814 شهداء فجلدون 80 جلده وكذلك النبي الصبع صلى الله عليه وسلم اجتنبه النبي صلى الله عليه وسلم قد في المحصنات المؤمنات الغافلات حديث متفق عليه علما ان يكون جماعين ان حدكم كواجه يقه لا ييمادان وحويان قدس قاس والنفي نفسيا يعني قفر الضوء الميسانفي انه ما بدل لنا الحاجه سنتي يراه والتعريض tasna waxa waydana qofkii in masjida ku cadeen qofkii laakiin uu usr beebo marka taariikhda ay usr beebku inda imam mareeg u waajinaya xad laakiin jumhuurto ma qabana jamaahiraha ilmuh hayay qofka duu ku usr beebo yaa duu ya in walawna iska ka soo gashaan u maleen oo ma soo kale wasarbeeb moqtaay yaa walawso kale hadii uu yeesarbeebo sirbeebku wuxuu waajibinayaa inda imaam malik marxaas xaw iyo hadb waajibinayaa jawrto laakiin ma qawan illaa u adeeyo yaha dad sanimaari ba ay في فرية بين أبورات المرقى سأيكم قراعي المرقى ثمانة سديتا جيدا فجل دوهم ثمانة جلدة إلا أن تفصيل ما تجده يحوى أن بين الحرق المرقى والعبد ميشا يغى تفصيل ما تجده مرقى حد كالله أحد له وفعليهما نسبه مع محصرات وإياه لكن هل كان تفصيل ما تجده يغوى الاسفقة هذه والهوضة الفروق سديتا هم بألو رمين قال ابو الزناد وحوري فسألت عبد الله بن عامر الغبيعة ويدي عن ذلك فقال وحوري أدركت عمر وخطابان هل لي لي عثوا من عفاني والخلفاء والخلفاء وهل مجر منانتو سيوه وهل مجر صامكو سيو الوياني فما رايت ما نرغى حدا قف وجلد عبد الله الزنق راعي في فرية بين الورد أكثر واحد كبدا من 40 أفرطا مسألة الملكة مدوى لسفوها فخصية هي هذا الزنق هديو الزنايس ما ضمتو إلا قدو فانيو قمتنجي هذا alla radjim walsku wax xisniyahay radjimin hadda ay noqotana jamhuuradtu waxay qaban لكن aan la radjimineyn baa qabaan darii wadoomada laakiin ka waran xadul qadafka isaga xadu qadafka markaas ay Abu Bakar iyo Umar iyo markaas wax weeyaan ee khulafaagga asxaabiga ku waxay qaraacen waxa weeyaan asfatan ka waana sidoo Abu Yusuf in qataati ay qabanay Cali iyo Aqramiye Cabasiyana ay qaban waddal ka ay mar khaas wax weeyaan wax qaba arintaas wad qaas waa lugu kalduunya indha ilmuu sag qaba in lagu dhufanayay sideetanka wa qabiisi Umar ibn Abdul Aziz iyo ragaas sida qaba ayada cununkeedayna ku tagen kullay ayada cunkeeda ayuu ku socdaan mar khaayego waxa kalaa kamida ragaas sida qaba Abu Bakar ibn لكن يسأل هذا إجماع من قصار إجماع من قلتين وقتين صحواء إجماع عاص هي ملخها صحواء يقول لها خصيصة آياتها إجماع حكمية هذه من المخصصات المنفسلة صومة علاها مخصصات المنفسلة أي حكمية هذه السباة اللهم السلام عليها مخصصية راجحة الضوان قوى حلقة فرقة جدل حد الغذفك مروا البحثة حلقة بركوا حلقة فرقة جدل وحدثني مالك باي ورغمي عن زريق بكوري مركز وهي اللهم استعان وحدثني مالك باي ورغمي عن زريق الإيل بنا حكيم الأيليم زريق بنا حكيم الأيليم وثقة من السادسة وقد الإحدة بنا كبيرة وهي بخاري مركز حيث وصوصر في باب الجماعة في, باب الجماعة في القرى هل قصوصر عن نام النساء حديث بكوري مركز hadith kaas soo ku saaran fiqtaabi sadqay qofka loogeynay rubu cudiinaar hadithase ka wadiya murka waxa wayaan waa waa min fiqahi anna rajul min bayqa anna rajul min ninkaasi waxaa la weydiiyay misbah bala dhii dhiree ayaa istacaan kaameysa ibn wil oo lahuusaga dono marxa uu la daahay baad mooda wowshi la daahay kala ma jao marxu uu qaalowaalidki wuxuu ku yiri ilmihi ya zani zani ah ya zani ya ya zani inta wax akhri ya zani zaniow wuxuu ku yiri wara ya zaniow ya zani zaniow qaal zuleyxuuri wiilkiisii filin wiilki yaray zani oo la galay hawa wuxu ka dalbay xakiimka zureeq oo xakiimkuhu wuxu ka dalbay inuu aabihi uga qafto oo macnaabihi xaq uu ka oofiyo sanan qalay zureeq wuxuu yiri marka fasta cadaani waxay gaade waxay gaadan dalbay wiilkiisii allee aabihi dushisa ayuu iyaga galgar dalbay fala ma rado ayu qareen oo wiifisoo wuxu yiri wallaahi laan ku dhaartay la injalato baad garacdo adoon soo garac la markii hore wallaahi ma ku dhaartay la injalato baad garacdo la abu wa anna la abu wa anna wan qaraa wan ku qiri ala nafsii naftayda business wallaahi lan qaran ba hadda waxa weeyaan garacdo falmada qaada darik aan ka marku yiri wax kala calay amru amarkii وهو الوالي يوم ما أردت أن يكون المسؤول عن المرقى سحوى المدينة أذكر الله ذلك أن يكون ذلك فكتب إليه عمر بأيس أقري أن أجيس عفوه وأن أجيس عفوه أن أجيس عفوه وأن أجيس عفوه وأن أجيس عفوه قال الزقائق بحوري وكتبت إلى عمر عبد العيس بأيس أقري araaytirro joogna bollinka woran istrako oftiri calay lagu been qabtay isagiyo oo amsaala abow iyo hooyadii abiba lagu been qabtay waqad hal ka way dhilteen قال wuxuu u dhawaa midkood baa dhinsay fa qalo wuxuu u dhawaa ka taweelay uu umar baa isoo qoray in cafa ha du cafiyo fa ajis banay cafo cafigisa fiina siisa naftisa waana xutriya ala abowyi haddii lagu beena كتاب waqad halaka ay ala asinim oo hadduma midkood baa ala asinim fa yaani mas'aladaas waxa way imamku ruxay Allahu ta'ala waxa tilmaamay ay marxan min kan zuriig leeda haa wuxuu leeyahay wiil sii raaba iga talbay inaan aabihi iga kaalmeyo markaan dooni aabihi inaan marxa suxaweeyan xadka ka goyo wun biwiri un wallahi baan siina ayaan ku qorisay xadul qadif oo afahay uga أنت aruntii waxa ay ka dhex gashay buu yidy aruntii mar kale iska ka dhex gashay ayaa waxan sameeyay Umar iyo Abdulaziz waan qoray Umar iyo Abdulaziz mar kale waan qoray ayaa maraxa soo xaweeyaan maalinkaana madinada Munawwara ayu maraxa waalikaa mas'uulka ahaa min dhaxte Sulayman ibn Abdul Malik Sulayman ibn wuxuu dhig oo murka saxoweyan isagu cafiiskiisa sidaa kuwaad biigu yiri marqa hadi kale noqotay marqa saxoweyaa kuwa waxa kama qodon biigu ka wada qadiin in lagu beenaa wqrtay isaga ama labadoodiisa hadii isaga markii lagu beenaa wqrtay isagu qofki ku beenaa wqrtay iska lagu beenaa wqrtay hooyadii yaa fi marxadeyga hagu hoggi buuhaa iyaga cafi kani marxayaga lama joogaa Soomaa adigu ma dhigi kartaa anay hooyada iyo aabaha yihiin waan cafi ma dhigi kartin ee qofka xaq أباحا حديئو إلميهيسا قدفو أما والدكو إلميسا حدوه قدفو حكما القدر إياه ومسألة اللي يسوها إيوه الإمام يا أصحابه حي قبان مرقى أصحابه حدي قبان اللهم إلا رغوا ابن حبيب وكولية أصبق موي يعني وأصبق باي سوها حدي كرو حل كان في الإمام أبو حنيفة إيه إمام الشافعين وحي قبعا إنانا الحرين وحيدا هين والدك الله وحدي كراء الوحيزة سوى قصاصه او ده قصاصه اطول الوحيز يدلو لو قصاصه ما ايو او زاعي نصاصه قبع ذاعي نصاصه قبع إمام أبو حريفي الشافعين يا أحمد يا حنا بلذا يا شافعيذا حسن بن حيس حون الرحيم هي ويهي يا مرخى سحويا اللهم السعان ما ممكن لديك أن يعطابنا برغباه حسن البصري يا نصاسي قبلا وحنا رغاء الجحة عبها إلى مرخى سحويا لحظيم بماشا رغاء الجحة مرخى النقدامنا مسألنا مغنيوكا ورغم مدلكا لو يتغنات سأل هذا صدح وقالي أيوكا لما هذا يمرقه إلى السلام على الله يحصل يا شفيع يا أصحاب لا تعمل الله عبد العيس إمام يا أبو الصور يا أبن المندر يا أولا حدينا السلام على يدعونك إذا لا يقاضنا إليه هذه أثر المرقه مثل الله سيكون كفهمينها أنسو يريد الستران حل كأنه أسر دولا ينم حلقة وضع إلا أن يريد ويذكو أن دولا يأسر نفتيس أما أبيه هو يذي وأسره ورسل يحيى أسرتودي قف حقا ولا جنه وا عيب هويد يا باه لا اوغاداي مره داس فينه مقلن بيس كامس لا يريد السلام السلام قال يحيى ووري سمه جوماليك ما ما يقولي سو قوله وذاني ترنقص يكون الغز الوين وهذا المفطره على لغبن الوطن يخافو كيك بقيه ان كشف ذلك منه ان كشف هذه له ذلك ادل كاس منه معنى قصق المخضروف كان لقد في هذه انا كان أن تقوم عليه بينتهم ان المرخات مرخاتي كوغميو ومحمد قاد كوغمي استغل لفتي سيبا حبيله سو في ولا قوا على قراعي ليناو ان مرخاتي لا هلما مرخاتي ان مرخاتي لاغوغي بل اسكوا امسوي سيري فاذا كان على فإذا كان مرخيه على ما شيء وصفته صوت ما منفعه فسك عفيه داز عفوه عفيه وحدثني مالك ايوظمي عن شمن عروه عنبيه أنه قال وحول في الرجل انه قد فرق قوم في جماعه جماعه إنه ليس عليه دوش يسمح الا حد حد مويان احل حد واحد حتى لي مويان وهي قد حد معنى تعدد يعني و تكرروا انت ولي في حدك لجدن حدك اللي قفلن حد قال ماني و خروي انت فدوه قو ما الا حدم حواحدم حدك اللي مويانه و حدثني مارق باي عن ابي بكوري و محمد بن عبد الرحمن بن حارثه بن نعمان الا ساري امير الرجال و عبد الرحمن ابن النعمان الانصاري من بن نجار بو كميديا هي رب بن نجار بو كميديا هي او الرجال و حق لوو بخي خاص حيتو ويل بو هيسي بو داري هو يلي بكو ودي عمرو عبد الرحمن هو يلي عمرو بن عبد الرحمن بن سعد بن زرار الطال انصارية اليو كو ودي انها قبطه سي قالد وحيتيري الرجلين لبانين ايا استب في زمن عمر و خطاب فقال احد ما وحكم الى الاخرتي كذلك والله ما قذارتي ما أبي بيزاني اني اباهي زاني ما اهي ولا امي بيزانياتين هويدين زانيات ما اهي ما ابي اني وما اباهي ما اهين بيزاني زاني ما اهين ولا امي هويدين ما اهين بيزانياتين زانيات ما اهين فاستشاروا في امره وحل في ذلك اذن كه وحل التصدي عمر في ذلك اغن كاسو دتي كلا تشد فقال القائل من اورنيا ييري مدح اباه وامه وهويته به هو وقال اخرون وكله وحيداهم قد كان لأبيه وامه مدحهم ان قد كانوا وحسنا لابيها بيه وامه هويته مدح امان غير هذا ترى نحي متكلوهي نرى وحنونا ارخينا ان تجلده الحد حتى لا تكون في سوس كروقض فجلده عمر واقراعي لحد حد كان في 86 ماشا فيه لمرك. أشيغي ماشا. ومرك حي. والله ما شرفي للمركز تعاريفي وشيغاي weeyaan hadaw taariid bu soo yiri somal saarbaabkii weeyaan weeyaan maasan umur ku leeyahay wallahi ma ummi bizaniyat u leeyahay wax ka keen san ka taayno aranka u leeyahay qareenta waxa loo isticmaala wiilada qadada arabigaan marka waxa wayan dadkay oo marka hooyada wasaniyad iyo maaha marka halkaas oo wax kale idan wax lagu tuunsan yahay baa عمر مرقى حد كيبكوه في مرقى أذيكو مرقى السلعة وحوية يعني التعريض يصر بيبه إياه الدولة مسألة وكان لأي خلافة كدر يا أبو حنيفية شافع وحيقبان ليس في التعريض لحده تعريض كي يصر بيبكو وحذا كما سونا بإلهان هااا واحد مرقى حدا كما سونا بإلهان مرقى اللهم استعانوا عليه الصلاة لكن عمر قيبة كميدة وإمام المالك وكميدة هين وحيقبان ina haddii mar qasuxa weeyaan lagu leeyahay Imaam Abu Hanifi waxa shaafii dhinacba isku raacayna waxay raaliyeeyay xad lagu malee laakiin inoo Imaamna dacmi maro xad la leeyahay go'yire in waxu dayno soo hareysoo ma istara ruwaayad fiis weey kala duugan yihiin ruwaayad kubkood waxay ka kasugan la xadda calay waxa dushisa ma haduu yiraa maxala عنوزان ميهي ويذيني زاني يد ماهيم أحمد بن حنبل وحويد منخص وحوهيان حد لقو مليه ورواية خرقي هذا الكرواية وكو ريوهيان أبو بكرنا ودورتي أبو بكر, بكر منخص حنا بلذا كمنا عطائي يقتاتي الفوري يشافعي يابو الثوري يمندري ياصحاب الرغاية ونائي قبانوهيان وحوهيان إنا إذا سلر غاجي حنواصلا يوحد مليه إنا إذا حد له إنو حوود ليشين نام النبي صلى الله عليه وسلم بأو in namra الغلاما dad qulaaman aniga islaantay waxay dhashay wiil madow oo u madaw markaa muxuu sarbeebay wiilkan anigu ma dhalin bu sarbeebay soo maaha hadana markaa saxay markii damaanay ugu maxadin cali sallallahu alayhi wasallam usba man afaa wakhasoo anaysana sida hadithka tirmidi uu soo saaray yaan markii garxay khwaris ka qaftay وخ النص بالنفس الطيب زالي والنص بالنفس و تارك الدين والمفارق للجماعه سدا انو ييري ما غير ما قلتين برقاس ييري ان ها برقاس هو ييري والله بان كنتهم اني ما ما زنيت في جاهلية ولا في اسلام ولا ابتدت غا من دو اسلمت خلجان بلدنا ما نخدوب الضوب ورا قتلت النصر التي حرغم الله لا بالحق هذا هو ديني لا حد كلا زمي هذا عثمان, عثمان موح السربابي إنه جاني السربابي ألدي صورة قلما نقوم هتكلا ألف كلا ومستحيل سلاسويا مرخى حديثها سندليش إنها قال ما ربحونه لا حد حد مجرع عندنا نقتيد الله في نفي نفي موياني أو او إنه مرخى علمي سيأم فيه أو قذفك لما قذف أو تعريض صربين ويرى الله أرخيه أن قائله قفك كو قوليه إنما أراد إنه لجهده بذلك أرنكاس إنه لجهده نفيا نفي أو قذفا فعلى من قال ذلك قفك سيقا إلاها الحد حد لقوليه سامنا ربما يسلام قال ماله الحويري الأمر أمرك إن عندنا أنك أكثر يدا أنه إذا نفع الرجل المرقو عن فيه رجلا ننكل من أبيه أبيه فإن كان عليه الحد هدو دشيس حد كي يهي وإن كان الهباء تعمل لذيكي هو ينهي مرقى صحويا فإن عليهم اللي يلقى وإيا بياه وإن كان فإن عليه الحد ح... فإن عليه الحد حد دشيسام وإن كان نباط أم الذيكين ويدي نفيا لأنفي مملوكة الضون حدت هي لفتيدنا عليه الحد وإن كان هبته أم الذيكين هويدي نفيا لأنفي هويدي ليري معناها وإن كانت حواهته أم الذيكين هويدي nufiyalla an مملوكة mom lu kasan adonbo hoyiye han noqoto ilo han leeyahay anumaan dhaleen hoyiye adonbo haday tsay faan nalay ilaa hadd hadba loo leeyahay marka muxuu leeyahay adonbo haday doonta iskaarto